تكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلفا الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أُولِي القُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 On the day of the day, Allah is the right and will know that Allah is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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء ابائهن او ابناء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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والاصال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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم يجده شيئاً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ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 وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما متاعهم الا قليل ولابئس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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح, فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة and that خَيْرٌ will وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا is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 He did not leave until they were to be convinced. Indeed, those who were to be convinced, those who were to believe in